مت ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري في الرعول وهمان وجنوده ما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى الأرض وَيَأِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّمَا رَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 ويطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جب في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتي تَمُرُّونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ إِنِّي لَكَمِنَ النَّاصِحِ فخرج منها خائفاً يترقب طال رب نجني من القوم الظالمين ولم لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي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 قال لأهلهم كثو إنني أنستنا لعل لي أتيكم منها بخبر لعل لي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تبطلون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 سأنا فأرسله مع يردا أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك أخيك ونجعل لك ما سلطان فلا يصلون إليك بآياتنا آت وما من الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بجنات قالوا ما هذا الا سحر مفترى قالوا ما رُمْ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ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 فَأَوْقِدْ لِيَ هَامًا عَلَى الطِّينِ فَجَعَلْنِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَظَنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين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 من المقبوحين ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة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 ولكن ما أن شأنا قرولا عليهم العمر وما كنت ثائيا في أهل مدينا تتلو عليهم آياتنا ولكن ما كنا مرسلين وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَاذَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 بَلَى لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَلَتَّبِعَنَّ آيَاتِكَ وَلَكُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِن عِندِ قالوا لولا أوتي يا مثل ما أوتي موسى أو لم يكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إننا بكل كافر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 وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون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 قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القراحة تَيا بَعْثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن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 شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا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 دون ويوم ينادهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأباء يومئذ فهم لا يتساءل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 سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو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 الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم أنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل وَالْعِشْرَى لَهَا لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أنه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 من آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون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 أرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنات فله خير منها.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 فلا تكون ظهيراً للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تَدْعُ ما ظَهَرَ مِنَ الْبَأْسِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ